Ha tefal şiblou, ha tefal şiblou, ha tefal şiblou, sahpiya sarmediya. Ve amam zul, ve amam zul, ve وأمام ظلم و أمام ظلم و أمام ظلم إعصار عتيق أبدو الروح وأشتاق المنيا في يميني نطق الصخر أبيا من دمائي ترتوي الأرض فداءا تنبت الأرض نضالا أبديا. أبثل الروح وأشتاق المنية في يميني ناطق الصخر أبيا من دمائي ترتوي الأرض فداءاً تنبت الأرض نضالاً أبديا. جاهل الباغون أني في إبائي شابخ ما عشت يوما للدنيا جاهل الباغون أني في إبائي شابخ ما عشت يوما للدنيا فجري عزي عجري عزي، عجري عزي، عاصب الهمات، عاصب عاصب من قداما جريا عجري عزي، عجري عزي، عاصب الهمم عاصب الهمم عاصب الهمات بانقدام جريا أنا شيخ مسلم حر ابي صاغني القرآن مغوارا عصيا عزتي من نبع ديني وكتابي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 طافح الكيلو طافح الكيلو فقمنا بجهاد لنذيق لي الظلم لينذيق الظلم لينذيق الظلم لذ قل لذ قّ المب كان قويةكممسقيل من جحي من جحي وورأو منجهاد قسية الكفر بعرضي ودماءي ومضى لن وسحقا همجيا كم سقينا الكفر كأسا من جحيم ورأوا منا جهادا قدسيا عربد الكفر بعرضي ودمائي ومضى لن وسحقا همجيا حارق الأرض بحقد عسكري فارضوا حكما عنيدا عنصريا حارق الأرض بحقد عسكري فارضوا وك من عنيدا عنصريا ايها الاساد سيها الاساد سيها الاساد ما هذا الغاضي لا ارا فيكم لا ارا فيكم لا ارا فيكم غيورا وفييا ايها الاساد سيها الاساد سيها الأساد. الاساد ما هذا الغاضي لا ارا فيكم لا أرى فيكم, فيكم غيوراً أو وفياً هذه القدس, فهيا فهيا هذه القدس تناديكم مليا تبعثوا الصوت إلى الأسدي فهيا أين فيكم عاشق الخلدي وأيناً بادل الروح إلى المجد رضيا هذه القدس تناديكم مليا تبعثوا الصوت إلى الأسدي فهيا أين فيكم عاشق الخلدي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 وَتَرَى الموتى, الموتى وَتَرَى الموتى, الموتى وَتَرَى الموتى فدا رَطْبًا جنيا كيف لا سيفا الاسد كيف فينا حرة وترى الموتى وترى الموتى وترى الموتى, الموتى, الموتى فدا رطبا جنيا كيف يلهو الطبع في الغاب هوانا كيف وليث بنا امسى قوية كيف يلهو الطبع في الغاب هوانا كيف وليث بنا امسى قوية كيف يلهو الطبع في الغاب هوانا كيف وليث قوية